إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأوالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم قل الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن اسلموا بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الغيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله